يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَنكُم لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَيَرْضَوْنَ أن, إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا وأنه من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يُحَذِّرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أَوْ لِسُخْرِيَةٍ إِنَّمَا هُمْ خَارِجُونَ لا تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآسان رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفعن طال تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يا مرونا بالمنكر وينهوا نعى المعروف وياقب ضون أيد يجوم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.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 يَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاكِهِمْ